بسم الله الرحمن الرحيم لا تقسم بهذا البلد وانت علم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكتما لن ابدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن نجدين فلقتها ملعقبة وما أدراك ملعقبة فك رقبة أو فِي في يوم دي مسربة يتيماً دا مقربة أو مسكيناً دا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب عليهم نار مقصده